وكل ما قرب منها من قول أ و فعل ثم أ م ا بعد في س ل س ل ة شهد الرضا بذكر ب ا ل أ ص ح ا ب الحواريين والاصحاب و أ ي ض ا خير القرون الذين هم ق ر ة العيون أصحاب محمد صلى محمد الله وسلم عليه وآله وسلم كما ذكر مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم, الذين يلونهم ثم ادرج ل يلونهم ذ ي ن ثم أ عمران وقال لا أ د ر ي قال ثلاثا أ م اربع ثم ي أ ت ي بعد ذلك أ ن ا س يخونون ي خ ولا ن ن و و يؤتمنون يشهدون ولا يستشهدون يظهر فيهم السمن خير القرون ق ر ة العيون م ع ج ز ة ا ل إ س ل ا م ا ل خ ا ل د ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة و أ ع ل م عبد الله أ ن ل ل إ س ل ا م معجزتين سرمديتين إ ل ى أ ن تقوم ا ل ق ي ا م ة ا ل أ و ل ى هي ا ل ق ر آ ن الذي أ ع ج ز ا ل إ ن س والجن بحروفه وبمعانيه بمقاصده وبمراميه ولم تصل الدنيا بعد إ ل ى مفهومه و إ ل ى مقصوده و ا ل م ع ج ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ت ج د د ة هي الرجال ف م ع ج ز ة ا ل إ س ل ا م الرجال ت ع ط و ن ي دينا سبق أ و منهج لاحق انتصر برجال كرجال الاسلام ف ا ل إ س ل ا م يستخرج العظمه ة من ن ب ي يستخرج ا ل ع ظ من ة م بنيه ينفق فيهم روح الرجوله والفداء و ا ل ب ط و ل ة يصل بهم في صموقه ورفعته وشموخه إ ل ى مصاف الملائكه ا ل أ ط ف ا ل يصلب الرجل حتى ي ل ق ي تمراته ويحتضن الموت لله تعالى ليرفع ر أ س هذا الدين ويرفع رايته يجعل الرجل يتنازل عن أ م ل ا ك ه وعن دنياه وما اكتسب من عارض المدح ر ف ع ة لهذا الدين وانتصارا له إ ذ ن هو دين الرجال وهي أ ك ب ر م ع ج ز ة من معجزات ا ل إ س ل ا م أ م ا ا ل ق ر آ ن فهو م ع ج ز ة لا دخل لنا فيها امر لا دخل لنا فيه ولكن ا ل م ع ج ز ة ا ل ث ا ن ي ة أ ب ر ز معجزات هذا الدين الرجال أ ي ه ا الرجل و م ا ا خ ا ط فيك الرجل الذي أ ت م ن ا ه و ا ر م إ ل ي ه الرجل الذي لا يضع سيفه حتى ينصر دينه الرجل الذي يستخرج كل مليم في جيبه لله تعالى ورسوله ونصره لهذا الدين كانوا كذلك الرجل الذي يستخرج كل قدر له في قلوب الناس حتى يساوي نفسه بالعناكب والصراصير والجعلان لا شيء يرى نفسه لا شيء يرى ذاته لا شيء في جنب هذا الدين وفي الجهاد في سبيله هنا تكمن ع ظ م ة الرجال وينبني عليه ع ظ م ة هذا الدين ومن كاده او كاده ولو ب ق ل ا م ة اظفر الا و ك ا د ه الله تعالى أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خير القرون وكما ذكرنا الذين جاء ذكرهم قبل أ ن يولدوا و أ ن يوجدوا ذلك مثلهم, مثلهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل قبل أ ن يوجدوا على ا ل أ ر ض قبل أ ن تخطوا لهم قدم ذكرهم الله تعالى بصفاتهم أ ي جيل و أ ي رجال هؤلاء سترى التجرد, التجرد الكامل ت ج ر د ا ل لله تعالى سترى ا ل إ ي م ا ن يتحرك ر أ ي ع ي ليس ك ع ق ي د ة يحتويها القلب وتجن في الصدور لا ترى لكن ستراها تمشي على ا ل أ ر ض تعجب من ذلك وتقول ه ؤ ل ا ء مشوا يوما على ا ل أ ر ض م ث ل ا اهؤلاء في بطون ا ل أ ر ض ا ل آ ن تحت التراب والجنادل إ ن ه ا ل إ س ل ا م ا ل م ع ج ز ة لو ذهبت إ ل ى ح ض ا ر ة فارس ترى القصور وترى السدود و ا ل ع م ا ر ة لو ذهبت إ ل ى روما و إ ل ى ب ي ز ن ط ة ترى العمارات والسدود والقصور لو ذهبت إ ل ى أ م ر ي ك ا ترى ناطحات السحاب تمشي ا ل ط ا ئ ر ة بين العمائر على علوها وارتفاعها يعني فنقول ماذا بنى ا ل إ س ل ا م ماذا بنى أ ي ن هذه ا ل ح ض ا ر ة التي ملكت الدنيا وما زالت تملكها ما زالت تملكها زالت بجواهر الفكر و ب ل ا ل المبادئ و ب ت ر ب ي ة الرجال ما بنى ا ل إ س ل ا م حضارات الطين و ا ل ح ج ا ر ة ولكن بنى ر ج ا ل ما فتحت م ا ط ه ا ت السحاب العالم وما قدمت ل ل ب ش ر ي ة شيء وما نفعت القصور إ ل ا ولكن رجالنا نفعوا الدنيا قدموا لها كل شيء المبادئ ا ل ر ج و ل ة ا ل أ ن ف ة ا ل ك ر ا م ة ا ل ع ز ة الشموخ حتى ترى هذا المهلهل في ثيابه وهو يجادل ك س ر وقيصر ويكلمه ب أ ن ف ه وقل له أ ن ذ ر ت ك ثلاث قال ما هما يا جلف يا جلف العرب ايه همه قال اما الحرب اما الاسلام واما ا ل ج د ي ة واما الحرب قال أ ن ت سيدهم قال لا بل أ ن ا أ ق ل ه ما الذي حملك أ ن تقول أ ت ش ت ر و أ ن ت أ ت ف ا و ض و أ ن ت قال نعم هكذا علمنا ا ل إ س ل ا م المسلمون تتكافىء دماؤهم الريس ئ زي ا ل غ ف ي ر ممكن نقول الريس ئ ا ق ع د و ا ل غ ف ي ر اللي حيفاوض هو ده زي ده لا فرق ت ص ل و ن لحكم العالم وسدته إ ذ ا تساوى فيكم الوضيع والحقير والعظيم يتساوى الكبير والصغير ويسعى بذمتهم أ ب ن ا ئ ه م انظر لام ه ا ن ي بنت أ ب ي طالب لما أ ج ا ر ت بعض الناس في فتح م ك ة ويوم الفتح ا ل أ ع ظ م جاء النهراب فين عندهم بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ل ي كان معها على طول فقالت يا رسول الله لقد أ ج ر ت فلانا وفلانا قال فقد أ ج ر ن ا ما أ ج ر ت يا امها لا عليك امرأة لا اختر أ ي ش ح د معاهل غير معاهل أ ي شخص ض ه ا ك المسلمين يستوي كله يستوي لانه مش ه س ي ب واديه ا ل ن ص ي ح ة انا اتركه هيعين مستشار امن قومي مستشار ديني مستشار اقتصادي لا ده الامه كلها مستشارين اديه النصيحه بالوجه د ا غلط والصحيح هذا دي امه قدمت رجال وقدمت نصائح انظروا ل ل ح ض ا د ه بن من م ن ذ في يوم ب د ر يا ي رسول الله هذا منزلا انزلكه الله تعالى د ا لو ربنا ل ق ر ر يبقى ليس لنا أ ن نتقدم نطاق انصياع التزام ب ا ل أ م ر السماوي لو دا أ م ر إ ل ه يبقى ليس لنا أ ن نتقدم نطاق خلاص يبقى احنا ز ي ن ا ي ن ام هو ا ل ر أ ي والحرب و ا ل م ش و ر ة قال بل هو ا ل ر أ ي والحرب قال إ ذ ن ليس منزل ك م عسكري في الجيش ينصح القائد هم سواء مصلحه سواء الهدف سواء يبقى انا مش محتاج مستشارين كل المسلمين مستشارين النصح لكل مسلم حديثين متواترين عندنا جريد بن عبد الله البجلي وابو تيمين الداري ابو اوس وابو ر ق ي ة والنصح لكل مسلم ا ذ ا هذا دين ر ج ا ل متى يخرج هؤلاء الرجال من خلف ستار الغيب السرمدي لينطلقوا ك أ س د الله تعالى يفتحون الدنيا و ا ر ف ع و ن رايه لا إ ل ه إ ل ا الله سينطلقون ك م ن ط ل ق و ا اول م ر ة وسيبعث الله تعالى فيهم ا ل ر ج و ل ة ولذلك لما أ ذ ك ر لك هوايه الحواريون والاصحاب لكي تقتنص واحد واحدا منهم تلبس روحه تلبس يقينه تمثل حاله تحول ا هذا الرجل إلى و الى ق ع إ واقع يمشي بين الناس لكي تقرب النصر لكي نختصر المسافات و ا ل أ ز م ن ة ما خلقنا ل ن ب ن ى عمارات أ و قصور ولكن ل ن ب ن ى رجال نعلم رجال هكذا كان محمد يعلم كما قلت في الدرس ا ل أ و ل ر ب القائد و ر ب المقود و ر ب الجندي و ر ب الرجال والنساء و ا ل أ ط ف ا ل و ر ب الصغير كل عمل وتربيه ولذلك ر ب جيلا م ل أ الدنيا إ ي م ا ن ا انطلق بفكر ا ل ن ب و ة وفتح بها العالم أ ي ن هؤلاء أ ي ن هؤلاء واين نحن من هؤلاء وكما ذكرت في الدرس الماضي الذين عادوا ل س ا ن م وحاربوه و ل ذ ي ن كادوا له كم أ ص ي ب و ا ب م ص ي ب ة وكم حلت بهم ق ا ر ع ة ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول لما حج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ خ ر طواف ا ل ا ف ا ض ة ينتظر رجلا من رجاله خرج لحاجته فلما لم يفض النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وقف الناس ليفضون مع حديثهم ومع نبيه لم يفض حتى ي ف ض وقف ينتظر رجلا حتى ي ف ي و ا معه والناس ينتظرون يا ترى من رجل الله أ م ة الحج كل الحج عشر ث ل ا ف حج يعني زي ا ل ن ه ا ر د ة عشرات الملايين ق و ة ض ا ر ب ة في العالم ينتظرون رجلا واحدا أ خ ر طواف ا ل إ ف ا ض ة من هو هذا الرجل جماعة اللي أسلموا في الفرصة يبص من اللي في يبصوا الفرصة ترى ده طول ل ا ي من يطار من هذا من مع هنا هذا الاخر الكل ده؟ حتى جاء وسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما شاب اسود افطس الامس فلما جاء وسامه فافاض النبي وافاض الناس قال احدث ل اليمن هذا الجمهور من اجل هذا, الأسود هذا العبد الاسود يحبس كل هذا من أ ج ل هذا العبد ا ل أ س و د يا لها من ك ل م ة ماذا س م ع ت لهم هذه ا ل ك ل م ة ماذا س م ع ت قال ابن عساكر رحمه الله تعالى خرج هؤلاء الذين قالوا ذلك مع ا ل م ت ن ب ئ ه والذين ارتدوا في اليمن كانوا من أ ك ب ر عرض من الذين ارتدوا مع الذين ارتدوا في اليمن لكلمه قالوها في اسامه بن زيد رجال لا يعرف قدرهم الا الله تعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم شاب أ س و د أ ف ط س ل ا ن ف نعم ولكن هل تدري من هذا هل تدري من هذا أ ع ظ م ق ي ا د ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م كله هذا الذي سيكون بعد ذلك قائدا على أ ب ي بكر وعمر والذي سيزلزل أ ر ك ا ن ا ل ر و وبلاد ا ل ش ا خ هذا الشاب ا ل أ ف ط س ا ل أ س و د الذي لا تراه ما الذي أ و ص ل ه لهذه المكان عظيم ا ل إ ي م ا ن شديد ا ل ب أ س على أ ع د ا ء الله تعالى ليس في قلبه ه و ا ن ه لكافر لو ي ن مع كافر ل ر أ ى ا ل ك ف يبيده يحرق ا ل أ خ ض ر اليابس إلهي. كان الانتقام الالهي الذي اذا ارسله محمد على قوم ا ب ا د ه نعم هذا ا ل أ س و د ا ل أ ف ط س هل أ ن ت مثله هل أ ن ت في رجولته في ع ق د ة إ ي م ا ن ه و ق و ة هذا ا ل إ ي م ا ن هل أ ن ت في جلاء عقيدي كجلاء ا ل ع ق ي د ة في ذهنه وفي قلبه ليس فيها شوائب و أ ف ا ض النبي و أ ف ا ض الناس من أ ج ل هذا العبد ا ل أ س و د خرجوا مع المرتدين وكانوا من ج م ل ة المرتدين لكلمه ة ق ا ل و ا هذا الرجل في قالوها في هذا الشاب البطل الذي سيقيد له ا ل إ س ل ا م مجدا وتاريخا سنذكره في حينه إ ن شاء الله تعالى إ ذ ن من أ ن ت بجوار هؤلاء كما جاء رجل يصب الصحابه ة ف ق مالك بن أ ن س قال هل أ ن ت م ن الذين تبواوا الدار و ا ل إ ي م ا ن قالوا لا هل أ ن ت م ن الذين هاجروا اليهم قال لا قال إ ذ ا أ ن ت م ن اهل الضغن عليهم يبغون انتم ا تشمل الاوائل هؤلاء, هؤلاء لا ق ي م ة لك أ ن ت م ي ن ت من أ ن ت حتى ت ت ك ل م في هؤلاء ولذلك لما فتحت الشام قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى لما ر ا ق س و س ه الشام أ ص ح ا ب محمد ولو ر أ ي ت أ ص ح ا ب محمد تعرفهم بسيماهم لهم سيماهم في وجوه من اثر السجود يقول ق ر ط ب ي في هذه ا ل آ ي ة يخرج أ ص ح ا ب محمد بهذه السنه ي كل رجل ك أ ن كوكبا يجري في وجهه قمر قمر في ليله اربعه عشر يجري في وجهه اصحاب محمد أ ن ت تعرفه لو تشوفه قلت أ ص ح ا ب محمد ده واحد من أ ص ح ا ب محمد ولعلك تذكر هرقل لما قال أ م س ك و ا لي واحدا منهم في حروب الشاه واخر عبدالله بن حداث ا ل ص ح ا ب الجليل الذي أ ع ج ب ه م قالوا م نفسي اشوف واحد من أ ص ح ا ب محمد هذا شوف القصص ن ا ا س دي ده ل م ض ر و ب ة بها ولادناك وروني واحد منهم عجب نضاره وجوههم على وجوه ن ض ر ة النعيم لا يخطئها إ ل ا منافق كذاب ش و و ف الرجل شوفوا الله عليه وسلم الذي قال لما ر أ ى وجه النعيم سرق قال هذا وجه ليس وجه كذاب ل أ ن ا ل و ل و ه النقيه الخاليه من المعاصي ص ا ف ي ة ليس فيها شوائب النفاق أ و الشرك أ و المعاصي فيها ن ظ ا ر ة النعيم ك م ق د م ة ل ن ظ ر ة نعيم ا ل ج ن ة م ق د م ة يقدمها الله تعالى كشاهد ل أ ه ل ا ل ج ن ة لو ر أ ي ت أ ي صحابي ترى تعرفه من ن ظ ر ة النعيم التي في وجهه ع ل ا م ة ا ل إ خ ب ا ت و ا ل خ ش و ة والتقوى لهم س ي م ة لا ينكرها أ ح د لو نظرت إ ل ى بلال بن ر ب ا حمامه ابن ح وهو أ س و د تستمتع بالنظر لوجهه وهو أ س و د لو ر أ ي ت مراد تستمتع برؤي ة وجهه عليه نظره النعيم و ح د ث أ ب و ادريس الخلاني لما هجر وذهب إ ل ي ه فوجد الرجل براق ا ل ث ن ا ي أ عظيم المحيا نظر الوجه وهو أ س و د ينصاع الناس ل أ م ر ه وينصرفون لقوله ده معاذ بن ب ج لان ل ل أ أ س و د فيه ن ض ر ة نعيم خ ش ي ة الله تعالى وتقواه سمت المسلمين الذي لا ينكره أ ح د الذي يلقيه الله تعالى على هؤلاء ع ل ا م ة وبيان وفرق بين اهل النفاق واهل ا ل إ ي م ا ن تعجب لرؤيا هؤلاء كل الذين ك ا د و ا لما ذهب ا ل ص ح ا ب ة فتحوا الشام قال ا ل ق ص ص هؤلاء أ ض و ء و أ ن ظ ر من حواري عيسى عليه ا ل س ل ل ا ا م ل ي نحن ا د ر ن ا عن حواري عيسى هؤلاء افضل منهم وهم عوام اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل كانوا من صغار الصحابه لم, لم يكنوا من كبار ا ل ص ح ا ب ة قال هؤلاء انظر واضوى من اصحاب عيسى عليه السلام سيناهم في و ج و م من اثر السجود ما ذ ا ه الله بهم قبل أ ن يمشوا على ا ل أ ر ض إ ل ا لعلامتهم وهيئتهم أ ي ه ا الناس إ ذ ن هؤلاء اختارهم الله تعالى لينشروا هذا الدين ان ظ ر المصر لأهل مثلا إن في رقبتك ا دين ل ع م ر بن العاص من الذي أ و ص ل الانسان إ ل ي ك الذي جاهد في اجندين ا في فلسطين وانتصر أ ر ط ب و ن العرب الذي رمى به عمر ط ارطبون ل ق الروم ايه أ ط ب ن أرطابون سيرني أرطابون قالوا تعالى يا ل طيب ع ج بأرطابون العرب ادي العاصر يا ا ي ل ي الارطغرل ر و م عمرو بن العاص م ع ج ز ة ا ل إ س ل ا م الرجال أ ن ا ما جئت الا اخبرك بذلك لكي تكون رجلا أ ن ت م ع ج ز ة من معجزات ا ل إ س ل ا م لا تكن و سلمه تسلمه تكسره تخدشه لابد أ ن تكون رجلا من رجالاته تنتصل له لا لك إ ي ا ك أ ن تنتصل لك ولذلك كما يعني ملاحظاتي على العمل الواقع الذي نحياه ل أ ن ه انتصار ا ن ف س في ا ل أ غ ل ب الاعم أ ن ا أ ع ل م أ ن فيه كثير لله ولكن أ ق ل ولكن الانتصار لله تعالى هو ا ل أ ف ض ل ولا تنم ان يتجرد ا ل إ ن س ا ن من نفسه ويسوق لقطه ص غ ي ر ة من بلال ابن حمامه و أ خ ي ه لما اراد أ ن يتزوج ا م ر أ ة ق ر ش ي ة ط ب ع ا عند بلال مؤدي النبي صلى الله عليه وسلم أ خ و ه عاوز يتجاوز احدهم ن قريش ز ي ن ت ح ب شي وعب و ت ر ح لي س ا ل ة النس وكبرائيل ك ر ف ي ع ل ي ه قريش س ا ل ة البشر ولا تكون خلافه ولا إ م ا م إ ل ا منهم ف ت ر ك و ا الباب من بلال ا بن رباح إ ي ه المطلوب ده أ خ و ي ناله عاوز يتجاوز بنتكم معلش ب د ئ ي ع ذ ر و ن يعني إ ح ن ا يعني كنا عبدين ي فاعتقنا الله تعالى وكنا جائعين ي ف أ ش ب ع ن ا الله تعالى وكنا عاريين ي فكسانا ل ل ه تعالى ونافيين ي فحملنا الله تعالى يعني احنا ناس غلابه على قد ح ل ن ا واخد بالك انا من ت مين انت لان ابن كبير اعيان البلد الفلانيه ابن الباشا فلان وقريب فلان وعلان اسمع لبلال و ا ح د ه ا لا يساوي مسمار في نعل بلال وان كانت نعالهم لم تكن فيها مسامير لان حته جلده بقر ب ي خ ر م ه ا و ح ط فيها حته اتعاظ ويسحب ويمشي ك مستهله الكلكيه اللي احنا فيه يعني انا بقول لك ما, ما كان عندهم مصامير ما يسمعوش ع ن ه ولكن اسمها بيخطب خطبه النكاح قال ايها الناس كنا عبدين والله فاعتقنا الله تعالى ينسب الامر لله ويذكر حاله وانكساره بين يدي الله تعالى وذلته ينتصر كنا جائعين ف أ ش ب ع ن ا الله تعالى وكنا وكنا وكنا فنظر بعضهم إ ل ى بعض قالوا هذا بلاد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم م و ا ز رسوله زوجوه فزوجوه وهم طالعين من ب ا ل ا خ و ه يقولوا يا أ خ ي ك س ف ت ن ا مش تقول ده احنا كنا موازين النبي صلى الله عليه وسلم و إ ح ن ا اللي حربنا وفتحنا البلاد وعملنا و ع م ل ن ا وخلينا وانا اللي ج ذ ف ت ب و ج ه ل و د ب ح ت ه ولا اللي عملت ولا اللي خ ل ي ه ولا قتلت فلان وفلان عبر ا بن الجموع و ا م س ا ل هؤلاء مش تقول له د م ت ل ك مجد لم ترسلت جندلت كان فارس من ف ر س ا ن م ا ت ق و ل كده قال اخلص تواضعت فزوجك الله تعالى انا بادك نماذج ق ل ي ل ة إ ل ى أ ن ن أ ت ي لهذه الصور ونعلق ص و ر ة لكل شخص بذاته وحده لكي ترى هذه الصور لا لنذكر مجدا مضى ولكن لنبعث مجدا قادم في أ ن ف ا ل هؤلاء لنقول لهم يوم ا ل ق ي ا م ة عندما يقوم معنا عند الزلزله لقد خلفتم وراءكم رجالا ما تركتم ترابا و ن ا معاه ولكن خلفتم وراءكم رجالا ما سكتوا وجاهدوا وجالدوا حتى رفعوا رايتهم في بلاد الكفر سنرفعها كما رفعتم ونضعها ب أ ي د ي ن ا وندكدك هذه الجماجم ع ر و وندكدك ش هذه ا ل ب ق ع و ب أ س ل ح ت ن ا إ ن شاء الله تعالى ليس ذكر هذه ا ل س ل س ل ة لاني ر ي د أ ن ي ع ا ل ج بها فقه واقع اعالج بها فقه راكع ليتعلم من أ ر ا د أ ن يتعلم وليفهم من أ ر ا د أ ن يفهم حتى نرى ماذا حدث وماذا كان لما نادى ا ل م ن ا د ب لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله يا بني فهر يا بني كعب بن لؤي يا بني كذا يا بني كذا قالوا ماذا ينادي محمد عاوزه الرجل ل ه فلما اجتمع قال إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م ونكمل في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن شاء الله تعالى و ق و ل قول هذا واستغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين لفضله المقر بنعمائه وطوله واصلي واسلم على <متحة> <متحة> ربي لبربربربربربر... <متحة> اجمعين الاسوه والقدوه <متحة> الذي قال وعلم وربى وبنى جسورا من رجال الاسلام يمنعونه في كل عصر وفي كل حين وبعد ايها الرجال لما صعد على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم واخذ ي ن ا د ي يا بني فلان يا بني فلان لبطون قريش قال لو اخبرتكم ان خيلا ق ل ف هذا الوادي جاءت لتغير عليكم اكنتم م ص د ق ي قالوا نعم ق ل ف الوادي لان م ك ة هي ا ل ك ع ب ة كما ترى تحوطها الجبال لو جاء جيوش خلف الجبال لان يراها اهل م ك ة لن يراها إ ل ا الذي يقف على الجبال فالذي يقف على الجبال ويرى الوادي من بعد ذلك يقول يا أ ه ل م ك ة جاءتكم الجيوش أ ت ص د ق و ن قالوا أ خ كريم وابن أ خ كريم ما جربنا عليك الكذب قط رجال الله لا يكذبون و إ ل ا ما ماتوا شهداء فالمداهن لا يموت شهيدا والمداهن لا يكون و ابدا أ ً سجينا ً أ و معتقلا الذي ي ف ل ق من الاعتقالات والسجن و إ ق ا ب الظلمه المداهن ولكن أ ه ل الصدق لا يداهنون هم الذين يقتلون و ي ت ش ه د و ن وهم الذين يحملون ت ب ع ة ا ل ق ض ي ة كامله ة ل أ ن م ل ا ي ع ر ف و ن الكذب لا يعرفون الكذب لو كان الكذب عندهم طريق لنجوا مما أ ل م بهم ولكن أ ص ح ا ب الدعوات لا يكذبون ما جرب عليه الكذب قط قال ف إ ن ي رسول الله تعالى وبين التصديق والتكذيب لحظات وثوان ق ل ي ل ة إ ذ ن هذا ر ج ل له دور وسيقوم بالدور ولكن لابد له من رجال يساعدونه ويعينونه على هذا الدور لابد من وزراء لابد من حواريين لابد من أ ص ح ا ب لابد من أ ع و ا ن فوحدي لن أ ص ن ع شيئا ولكن أ ن ت ت أ خ ذ مني وتبلغ من وراءك فوحدي لا أ ص ن ع شيئا ولا أ س ت ط ي ع ولذلك لا بد أ ن يكون له حواريين ولا بد أ ن يكون له رجال ولا بد أ ن يكون الرجال من نفس جنس صاحب ا ل ح ا ل كلهم محمدون محمد ومليون محمد مع محمد ولكن لا بد أ ن يحمل التبع خلف الرجال رجل و أ ع ط ي ك شبها و ا ل ق ض ي ة ليست بالتشبيه إ ن امين الوحي جبريل حكم دار الملائكه جميعا لا بد لهذا الجنس من قائد ي أ خ ذ ا ل أ و ا م ر من المحل الاعلى يراعيها ويبلغها ويتابعها كذلك لا بد أ ن يكون في البشر كذلك ر ج ا ل من أ م ث ا ل هؤلاء يقومون بنفس ا ل د و رجال تنتظرهم ا ل ب ش ر ي ة لهم د و فلمحمد صاحب لا بد أ ن يكون له د و و ا ل ب ش ر ي ة جميعا تنتظر صاحب هذا ا ل د و ل أ ن ه لا بد أ ن ي ج ي وحتما لا بد أ ن ي ج ي و أ ص ح ا ب ا ل أ د و ا ر قذري لا بد أ ن ي أ ت و ا يؤدوا هذه ا ل أ د و ا ر فكان صاحب هذا الدور العظيم الذي يقوم كحاكم دار ل ل أ م ة بكاملها الرجل الثاني بعد القائل ا ل أ ع ل ى هو أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه الذي رتبت له المراتب ووضعت له الجوائز وحصل على المؤهلات ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل ن ف ا س ة ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ح س ا س ي ة ا ل ي م ن ي ة ا ل رجل له دور كما أ ن ل ل م ل ا ئ ك ة في السماء حاكم دور يبلغ الوحي ا ل م ل ا ئ ك للبشر و ا ل أ ن ب ي ا ء ويقود ج ح ا ف ل ل م ل ا ئ ك ة لا بد أ ن يكون للرجل ا ل أ و ل في ا ل أ ر ض رجل يقوم بنفس الدور لا اقول كجبريل وفرق ش ا س ع بين الاثنين ولكني اشبه لك بعد الرجل ا ل أ و ل لا بد أ ن يكون ع م و د قوي حتى إ ذ ا غاب الرجل ا ل أ و ل يكمل الدور لا بد من رجل يكمل الدور و ي و ج ي هذا الدور على ما كان عليه إ ذ ن لا بد أ ن ي ج ي أ ب و بكر لا بد هذا أ م ر ق د ر ي لا محاله من هو هذا الرجل وما هي طبيعته وكيف غزلت ا ل أ خ ض ا ر نسيج هذا الرجل إ ن ه كالرجل ا ل أ و ل تماما لا فرق بينهما إ ل ا الوحش إ ن اردت ذلك ارجع لابن ا ل د ه ن ة يوم ان أ ج ا ر ه وقال يا ابا بكر إ ن مثلك لا يخرج لما أ ذ ن له النبي بالهجره ا ل ح ب ش ة بعد أ ن طارته ا ل ا ذ ي يخرج ولا يخرج منك الله ف انك ر ج ل ت ع ي ن ا ل ك ل وتصل الرحم وكذا وكذا وكذا رجع ا هذا المنشط مع كلام خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنها يوم أ ن جاء الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم صور م ت ط ا ب ق ة واذا ب و بكر بعد عام الفيل بعامين يعني هو أ ص غ ر ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقد مات النبي ابن ثلاث وستين سنه فجاء ليكمل هذا ا ل د و ر ومات ابو بكر ابن ثلاث وستين سنه انه ليس بنبي ولكنه يكمل دور النبي إ ن ه ر ج ل الذي يرد ل ل أ م ة كلها عقلها يوم أ ن مات النبي فسلم ا ل أ م ة كلها بغير استثناء منها عمر وعلي وغيره لما قالوا ما مات محمد ولكن ذهب كما ذهب موسى ليكلم ربه فرد ل ل أ م ة كلها عقلها لما رجع م ع ن ج زوجته ا ل أ خ ي ر ه ا ل ر ا ب ع ة حبيبه التي كانت في السمح وكشف وجهه وسقطت دمعتيه على وجهه وقال صلى الله عليك أ م ا الميته التي قدرها الله لك فقد حدثت طبت حيا وميتا يا رسول الله فسقطوا جميعا شرعا ك أ ن ه م اموات لاول م ر ة ا ج د م و ن ما كانوا يتوقعوا أ ن ه يموت ولكنه أ ع ط ى إ ف ا ق ه لعقل ا ل أ م ة وغطى وجهه وسجاه وتلا وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل أ ف ا ن مات أ و قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على ع ق ب ت ك فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال علماء التفسير هذه خ ا ص ي ة ابو بكر في بطلانه وسيجزي الله الشاكرين هذه صفته ونزلت له وسيجزي الله الشاكرين فهو من الشاكرين رجل ليس بنبي ولكنه يكمل دور النبي هو الذي وقف في يوم ا ل ر د ة و أ ر ج ع ا ل إ س ل ا م بعد أ ن كاد أ ن ينتهي ويروح راح ا ل إ س ل ا م انتهى ض ع بين س ن ا د ك خ ي و ل المرتدين في كل بلاد العالم ما بين مسيلمه الكذاب في الشام أ و في نجد وبين اسوار ل أ الدول في اليمن وانتشر الكذابون وسجاه وامثال هؤلاء رده وقف لها البطل الذي هو ليس بالنبي ولكنه الذي أ ك م ل دور النبي إ ذ ا كان لا بد أ ن ي ج ي لا بد لمثل هذا أ ن ي أ ت ي ولا بد لمثل هذا أ ن تتكلم عنه ا ل أ م ة وتعرف أ ن رجلا واحدا منها قد يكفيها ا ل م ؤ و ن ة و أ ن يقوم الاسلام كله برجل نعم قد تكون ا م ة كلها لا ق ي م ة لها ويقيمها الله تعالى برجل منها له قدر عند الله له قيمه يقف وحده يجمع كل الخلق حوله يرجى ل ل إ س ل ا م قوته وسطوته م ر ة ث ا ن ي ة أ ب و بكر الصديق من هو من هي صورته ا ل ش خ ص ي ة كيف حاله من أ ي ن ن ش أ تيمي و ن تيمي والتيميون ن و كلهم مبشرون أ ث ن ا ء قوله وسلم من أ ر ا د أ ن ينظر لرجل يمشي شهيد يمشي على ا ل أ ر ض فلن ينظر إ ل ا طلع بن ع م الله ا بن عمرو بكر شهيد يمشي على ا ل أ ر ض في رقابنا تبعه للتيميين في رقابنا دين لهؤلاء لا بد أ ن نوفيه و ت و ف ي ة الدين ليس ذكرا لهم وتعظيما ل ت ا ر ي خ ه لا ليس هذا و التعظيم ولكن أ ن ن أ خ ذ منهم الرايه ونفعل كما فعلوا و ن و د ي الدور كما أ د و إ ا واقعنا اليوم اشبه ا و ا ق ع ابي بكر يوم ان ا ت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وهاجت الارض ث و ر ت في كل مكان فوضى ع ا ر م ة في كل الدنيا من يسكت هذه الفوضى من يرجح هؤلاء البشر ل ق و ل ه م من ينظمهم في السلك كما نظموا في اول م ر ة من يفعل ذلك رجل ما فعله عمر وما فعله علي وما فعله عثمان ولكن الذي فعله صاحب الدور الذي لا بد له أ ن ي ج ي وتنتظره الدنيا أ ب و بكر الصديق العتيق ا بن أ ب ي ق ح ا ف ة كما قلت ت ي م ي ولد في م ن ا في أ ر ض م ن ا أ غ و ر طويل ا ل أ ج ل طويل أ ب ي ض معروق اللي غائر ا ل ع ي ن ي و أ ع ت ق د رايت كثيرا من نسبه ذ ه ا ل ك ا ف ي ة ناتئ ا ل ج ب ه ة غائر ا ل ع ي ن ي وهذه ا ل ص ف ة في علم النفس لما ت ق ر أ في علوم النفس تدل على ا ل ص ر ا م ة والحزم والشده ان رايت رجلا بهذه ا ل ك ا ف ي ة تعلم من خلاله ا ل ن ف س ي ة ا ل ص ر ا م ة والحزم والشده اعمل ه ل ت ا ج ر اعمل ب ا ل ت ج ا ر ة أ ك س ب ه ا ل ل ب ا ق ة وحسن التودد والكلام مع الناس كيف يكسب الناس كما يكسب ا ل ت ج ا ر ة تعلم ذلك من حرفته استغل مهنته في أ ن ت ع ل م و كيف يكون د ا ع ي ة كبير ي ك س ب ولا يخسر يتودد للناس دعوته ت ج ا ر ة ر ا ب ح ة كيف تجعلها ر ا ب ح ة كان ع ل ا م ة قريش في النسب و كان من ع ش ر ة رجال من قيادات قريش عشرة رجال من ا ل ع ش ر ا ل أ و ا ئ ل في البلد قائل البلد يعمل ب ا ل ت ج ا ر ة ويكسب وينفق وهو جاهلي نعم قال رضي الله تعالى عنه ما ش ر ف ت الخمر قط وهكذا عقلاء الرجال حتى لو أ ن ت ملتزم ما ت ع س ا ش ا لله تعالى بل لو انت رجل أنت لو أ ن ت رجل متكامل ا ل ش خ ص ي ة متاخر العقل لا بد أ ن تكمل فضائلك الرجل الفاضل لا يحب أ ن ينظر الناس إ ل ي هناك ما يحبش ي و ف ه ي ش ظ ر ا س ج ا س الى ه ر ا ك ما يحبش ان ينظر الناس في سجير أو أو نسوان أو أو الى هناك او ر ش و ة أ و يدخل ب ن و ب ه ذ ا يخالف ا ل ك م ا ل ه ذ او ي ا ل ر او بشر او بشر او ل ا ل ر او بشر م ا شربت ا ل خ م ر قط و م ا ز د ي ت في جاهليه او ل ا ف ي إ س ل ا م سبحان الله إ ذ ا رجال ي خ ت ا ر ه م الله تعالى هذا الموكب موكب أراده الله تعالى س م ع ه الله تعالى على ع ي ن ه ا خ ت ا ر ه م ل ي ت م ل و ا دور ا ل رسول و دور النبي قال كنت م ر ة أ م ش ي في طريق فوجدت مخمور ا يشرب الخمر ثم يمد يده إ ل ى ا ل ع ذ ر ة ويضحى عند فيه ثم يشتم رائحتها من فيرجعها قلت هذا ليس من عمل الكم من الرجال يعني معتوه ياكل ا ل ق ذ ر ة مغمور يعمل أ ي شيء ليس من كمال الرجال أ ن يكونوا كذلك وذلك وصل إ ل ى ا ل ذ ر و ة والمنتهى بكماله ما راوا ح د ا مخمورا أ و في ر ي ب ة ولذلك الذين لهم دور الذين ا س ت ف ا ه م الله تعالى ل ل أ د و ا ر دائما خلقهم الله تعالى بغير ر ي ب ة بغير خ س ة ما تجد خ س ة في حياته سخافه لا تجد ذلك تجدون كمل الرجال لا يفعل ما يشين وما ينقص الرجل ل أ ن له د و من الذي حدد الضوء الله تعالى الذي حدده له قال لما بلغت الحلم أ د ي و ا ح د ة دا في الجوارح يخش بك في المعتقد قال لما بلغت الحلم ف أ خ ذ ن ي أ ب ي وفتح دارا بركه دا بين كده وجدت أ ص ن ا م قريش فيها قال هذا مجد آ ب ا ئ ك ورفعه قومك اعبط هذه ا ل آ ل ه ة واغلق خلف الباب خذ بدر راحتك انت كبرت وبلغت الحلم ك أ ن ه يقول ذلك او ك أ ن الواقع ادخل بدر شوف ا ل آ ل ه ة بتاعتك ولاول م ر ة ابو بكر يرى هذا ا ل م ن ظ ر قال ساغلقت الباب وفعل كفال أ ب ي ه الحنيف ا ل أ و ل إ ب ر ا ه ي م قال فذهبت ل أ ح س ن ه م شكلا و أ ه ي ا ه م ص و ر ة قلت له انا جائع أ جائع و ك ل م نعجعان قال فما نطق قال فما أ ج ا ب ف أ خ ذ ت حجرا ضخما وضربت وجهه به ف ن ت ر ت انا مع الارض على وجهه ثم فتحت الباب وخرجت ضربت ج ل لا يعيش على ل ا يعيش مغروس آ ا يا كلا كلا ما ء أبوك بيقولك كده كده من ومن ع الرجل ي ازاي ب ن ا م ا لا ي أبوك حطه ي ت غ ي ر و ش على أ م ة ن ظ ر و ث الاباء ر قالوا وكانه انا جعان انا ع ا و د ج ل ب ي ه جديده كسيني قال ف ما نطق قال فاخذته ح ج ر لعله ب ا ل يكون عنده نخوه د ه اخي الحجر مش م ي ض ر ب و ه عشان يحطمه قال يمكن كالراجل ح ا ل ي م شريد الحيل صاروه شريد الصبر انا استخرج بغي غضبه اشيل حجر وادله على نفوخه لعله ي غ ض ب قال فاخذه الحجر على وجهي إلى وجهه الأرض قال ما سجدت لصنع من قط وما ع ب د ت صنع من قط كذلك كان ن ب ي ا محمد لما نضاهي بين الشخصين ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أ ع م ا م ه يسبونه لانهم يذهبون إ ل ى سوق عقاص إ ل ى الهه يقربون إ ل ي ه ا الطعام والشراب وهو لا, يذهب. وهو لا يذهب فكانوا يغضبون عليه كذلك كان بكر أبو قال بينما أ ن ا في تجارتي الى الشام وكان بها راهب أ ع ر ف ه صديقه يعني بيعد عليه ب ا ل ت ج ا ر ة بيبيع اشتري م ن أ ص ح ا ب قال ر أ ي ت ر ك أ ن القمر خرج من م ك ة وتفتت ودخل في كل بيت من بيوت م ك ة جزء من هذا القمر ثم اجتمع القمر وصعد إ ل ى ع ل ي السماء ثم نزل في حجري أ ن ا قلت هذه ر ؤ ي ة ع ج ي ب ة ما هذه ا ل ر ؤ ي ة هذه ر ؤ ي ة ع ج ي ب ة كان جلوسه مع عمرو بن زيد بن نفيط وورق ابناه ن ابن أ و ف ى كل واحد ي ق و د في النبي جيدا ا بلا و ر ق ة ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ع ل م ي ة الشيخ الموجود ب ق و ل له أ ي ه ا القس هل هناك نبي قادم قال نعم س ي أ ت ي نبي وتكون هذه وهو ت ك و ن ذ ه بلاده ه و جلس مع و ر ق ة جاءه م ي ه بن ابي صلت الشاعر صاحب المعلقات وده كان بتشوف ل ل ن ب و ة نفسه الجنبي هو النبي الجاي لازم يكون م ع دكتوراه واخد فلسفات وقراءات واداب وقال يعني رجل كبير كبير م ا ش ه ا د ي انا يعني ده الجنبي م ؤ ه د زي ظن الناس ا ل ن ه ا ر د ة يقول لك ده م ا ع ه دفر ابقى عالي اميه بن ابي صلت اشرف النبوه لابس ا ل م س و خ بتاعه الرهبان و ا س ت ش ف خ وانكسر كده وغطى صوته و خ ل ا ص و ا ه وغطى ب و ه ت ن ز ل ل ع ي ه جاهز يعني فلما دخل عليهما اميه بن ابي صلت على أ ب ي بكر وعلى ورقه بن نوفل فقال ماذا تقولان قال هي إ م ا عندكم في ثقيف و إ م ا عندنا في م ك ة و إ م ا في فلسطين ده معلومات ورقه بن نوفر ا ل ع ا ل م أو ا ل م ر ج ع ي ة ا ل ع ل م ي ة قال النبي ا القادم إما في ثقيف والفتقر ق يغازل ب ي و م ي ب ن ب ا ل صلتي ع ن ي جاهز وتبدا ت حاكم البلاد بلبس ق الكرافتها والبدله ة و ي نفسك كده وتعلم الاتزان و ا ل ر ز ا ن ة و م س ل ب د ه دور رجل ك ب ي اللي الناس كلها ترجعلك و ت ب ق ى أ م ة في رغبتها ما شاء الله يدلنا الدور, الدور بين المطلوب استخرجه واقع, واقع كالواقع وان ق ع كالواقع لم نعقل ونفيق ف إ ن عذاب ربك لواقع ما له والله من دافع يا أمة ي ا أ م ة لا بد أ ن ت ر ج ع لدينك ولكتابك والمثل مطلوب مع أ ص ح ا ب ا ل ح د ي ب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم أ ب و بكر أ ن هناك نبي في قادم إ م ا في ثقيف أ و في م ك ة أ و في فلسطين ثم ص ا ف ر إ ل ى الشام و ر أ ى ا ل ر ؤ ي ة فرجع إ ل ى هذا الراهب قال أ خ ي ر أ ي ت ر ؤ ي ة تقول كذا وكذا وكذا قال فقام وحفى بي ح ف ا و ش د ي د ة واخذ يقبلني يمنه ويسره ويحفظني زمان ط و ي ل أ ن ت ظ ر ه أ ن ابو قد جاء. لقد جاء لقد جاء ا ا ل ر ه أن هذا أبي ق ل وليه عندما بكر ي ح ت م أبو ب سنين ط و ي ل ة التزين المهدي ما أ ق و ل لك المهدي هو ج ا ء هو وصل سنين ن س ن م س م ي ن نفس ا ل ح ي ا ة قال يا أ ب و بكر سيبعث النبي المنتظر الذي ننتظره وستكون انت من اولى الناس به ومن اقرب الناس إ ل ي ه فهو في حجرك فهو في مفتيح الهدى بيهتري والله آية يسير حجرك جاءك بشارة مرقص للإسلام الإسلام إذا الهدى الإنسان على آية على والله تعالى يسير لك الهدى لك الهدى على على لك ويسوق عن اي طريق ايل ان علي ان لم يكن يبيت في فراش النبي ويكفله كان هادخل الاسلام اذا انت تم ه ي د تم ه ي د أ ث ب أسباب. ا ت السبابه الله تعالى ومليت مشاعر أ و بكر الصديق بالنبي القادم من هو وما هو ومن يكون في قريش ر غ م أ ن ل ه الصديق الصدوق لمحمد صلى الله عليه وسلم آ ل ه و أ ي ه ا الكرام س ل س ل ة نعالج بها واقعنا ونستخرج بها الرجال من بيننا ل ي ت أ ه ل و ا لنصر ا ل إ س ل ا م القادم ت أ ه ل لتضحي بدمك وبمالك بل وبذاتك كما فعل بلاد كنا عبدين ف ا ع ت ق م ا ل ل ه تعالى لابد أ ن تتنازل عن نفسك لله تماما لابد أ ن تحطم صنمك الذي في صدرك وهو أ ن ا وتشير لكل شيء لنفسك ولذاتك ك أ ن ك تلفت الانتباه لك أ د ع و الله تعالى ان يقيض هذه ا ل أ م ر أ م ر رشد يعز فيه اهل ا ل ط ا ع ة ويذل فيه اهل ا ل م ع ص ي ة اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وطن اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم نسالك العلم النافع والعمل الصالح و ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتتبع المسلسل ان شاء الله تعالى في جمعه ق ا د م ة و ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم الصلاه